خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السراب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزد إن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكفرين أمهل أمر ويدا تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com